أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب مِنَ الله العزيز الحكيم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 وهذا كتاب مصدّق لِسان عربَّ لوااضِر الذينَ وَلَُ لاضِر الذينَ غلَُ وَبشرالمُحسنين.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 حَمَلَتْ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً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 بَل ضَلّوا عنهم وذلك افكهم وما كانوا يفترون واذا صرفنا اليك نفر من الجن يستمعون القران فلمما حضروه فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضى ولوا الى قومهم موادرين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 يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب اليم ومن لا يجبد داعي الله فليس بمعجز في الارض وليس له من دونه وليس له من دونه في ضلال مبين